بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن ذكر الشيخ خالد اللي هو العقيدة الإسلامية خصائصها ومفهومها وكذا تتكلم عن أصول التلقي والاستدلال في العقيدة يعني كيف من نأخذ العقيدة؟ من أين نأخذ العقيدة؟ قال مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله وأجمع السلف يعني لو قال الكتاب والسنة يكفي الكتاب والسنة يكفي وإجماع السلف هو لا يأتي الإجماع أصلا إلا من الكتاب أو السنة لكن الإجماع يريحك لفهم الكتاب والسنة فمصدر العقيدة توقيفي وعندما نقول توقيفي يعني الكتاب والسنة والكتاب والسنة يختلفان من حيث الثبوت القران ثبوته قطعي وكله متواتر وكله صحيح السنه تختلف انها فيها الثبوت درجات وايضا في هناك احاديث ضعيفه او موضوعه كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم بتحتاج شوي تعب السنه من الناحيه الا القران هذا الكتاب كله حجه اما السنه فهناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك احتاج اهل العلم أن يكون هناك علماء في الجرح والتعديل ودراسه العلل وغير ذلك ليبينوا صحيح الحديث من ضعيفه فالقران لا يحتاج هذا النظر لان جميعه متواتر من ألفه الى يائه بينما السنه النبوية لا فهي تختلف في ثبوتها وتختلف ايضا في صحتها وضع فيها فاول شيء تتاكد من الصحه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا او فعلا او تقريرا او لم يثبت طب بده يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا كلام قاله او فعلا شيئا فعله او تقريرا شيء سووه قدامه او قالوه قدامه وسكت ها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا سنه كل هذا سنة أول شيء نتأكد من ثبوتي كيف... كيف نتأكد من ثبوتي كيف نعرفها ثابت ولا غير ثابت الطريقة الأولى أن يكون هذا الحديث في أحد الصحيحين في البخاري أو مسلم أي حديث في البخاري أو مسلم خذ أنت مطمئن هل لأن البخاري ذاتي أو لي لا لأن البخاري أو مسلما رحمه الله تبارك وتعالى حرصا أن يجمع الحديث الصحيح فقط البخاري هو أول من بدأ بجمع الحديث الصحيحه فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الجامع المسد المختصر طيب فجمع الحديث صحيح، ثم لما جمعها رحمه وتعالى عرضه أو عرض, هذه الأح... عرض كتابه أو عرض هذه الحديث على بعض علماء زمانه عرضه على الابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهم كبار علماء السنه والحديث فوافقوه عليه على هذا الكتاب على هذه الاحاديث اختلفوا معه في اربعه احاديث اصر البخاري على بقائها ويقول العقيلي والقول فيها قول البخاري يعني البخاري هو الصح زين ثم بعد ذلك بعد هؤلاء الائمه جاء ائمه اخرون ابن الصلاح والذهبي وابن كثير وابن تيميه وابن القيم وابن عبد الهادي بالحجر السخاوي السيوطي العراقي ابن رجب اجيال علماء كبار من علماء الحديث وكلهم يؤكد هذه القضية وهي صحه ما في هذين الكتابين فلذلك صحة هذين الكتابين لم تأخذ من كلام البخاري ولا من كلام مسلم ولكن من اجماع الأمة فاجمعت الأمة على يعني مدار أكثر من 13 قرن تقريبا تكلم البخاري توفي 254 يعني في القرن الثالث الهجري طيب احنا الحين في القرن 1415 الهجري يتكلم عن اثني عشر قرن زين الأمة اتفقت على قبل كل قرن كل جيل يأتي يؤكد هذه القضية فهي إجماع أمة فالذي يشكك في صحة البخاري أو صحة مسلم هو يشكك في إجماع الأمة وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله لا تجتمع على ضلاله إذا الأولى أن تجد الحديث في أحد الصحيحين. تأخذه وأنت مطمئن ما حتى تسأل صح الحديث أو لم يصح موجود في البخاري صحيح موجود في مسلم صحيح انتهينا الطريقة الثانية هي أن يصححه أن لا يكون في البخاري مسلم يكون عنده بداود أو الترمذي أو أحمد أو أبي يعلى أو بن راهوي أو ابن خزيمة أو الدارقطني أو البيهر أي, أي كتاب من كتب الحديث ويأتي عالم معتبر من علماء المسلمين كابن حجر أو السخاوي أو السيوطي أو الألباني أو البنباز باز أو بن كثير أو بن تيميه أو الشوكاني يأتي يعني أو سبكي يأتي عالم العلماء الحديث ثم ينص يقول هذا الحديث صحيح ولا يخالف غيره هذه الطريقة الثانية وهي أن يصححه العلماء الطريقة الثالثة أن تكون أنت طالب حديث يعني من أهل التخصص أنت تعرفت الحديث، تعرف تنظر في الرجال وتجمع الطرق وتنظر فيها ثم تحكم عليه بالصحه أو الضعف إذن معرفة الحديث الصحيح إما بما أجمعت عليه الأمة وهما البخاري مسلم أو بما صححه العلماء أو بما اجتهدت فيه أنت وكنت من أهلي الاستهاد وذا قال المولف هنا مصدر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الصحيحة هذا نتنبه لها وهي قضية الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب. قال كل ما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وإن كان احادا في العقائد وغيرها. السنة ليست كالقرآن. القرآن كله متواتر. متواتر يعني رواه مجموعة عن مجموعة عن مجموعة عن مجموعه لين اوصل الينا هذا معنى متواتر السنة لا السنة قسم قسمين اما متواتر واما احد يعني في بعض السنه ايضاً رواها مجموعة عن مجموعة عن مجموعة, مجموعة يسمونها سنة متواترة وهناك سنة احد يقول ليست متواترة والاحد ثلاثة انواع هذا صحيح ده في مصطلح لكن باب التدين حتى لا يدخل في المصطلح هذا من ربنا وصول الفقه لكن الشاهد أن السنة الآحاد تنقذها تقسر إما فرض مطلق اللي يسمونه الغريب وإما عزيز وإما مشهور أو مستفيض هاي يسمونها الآحاد وحنا نقول حين نقول آحاد وعشرات ومئات والوف كذا فالآحاد اللي هي دون العشرة يعني رواه واحد هاي يسمونه احد غريب او فرد رو 2 احد عزيز رو 3 احد مشهور رو 4 ايضا احد مشهور لي 9 احد مشهور قلت فيقولون اذا وصل سبعه بعضهم صار متواتر بعضهم يقول لا لما يوصل 9 بعضهم يقول لما يوصل 10 بغض النظر لكن شاد بنوصل بس ما معنى احد وما معنى متواتر المتواتر الذي رواه عدد كبير الأحاد لا معدد كبير أقل من العدد الكبير وهو ثلاثة أنواع إما واحد ويسمى يسمى غريبا وإما اثنين ويسمى عزيزا وإما ثلاثة فما فوق ويسمى مشهورا أو مستفيضا بعض المنحرفين حقيقه قالوا العقيدة ما نأخذها إلا من المتواتر اما الاحد ناخذ منها الفقه ناخذ منها السيره ناخذ منها التفسير لكن الاخلاق الاداب لكن ما ناخذها ما ناخذ من الاحد عقيده وهذا كلام باطل لان الدين واحد يأخذ كله يدخل تخلي كله ما تصير مزاجيه لو واحد عكسها قال العقيده امور ذهنيه مو لازم متواتر احد عادي لكن الفقه عملي كل يوم اصلي كل يوم اصوم كل يوم لازم متواتر عكسها ما يجد عليه كذلك قضية التفريق بين أحاد ومتواتر هذه قضية حديثة ما كانت معروفة عند اهل العلم في السابق خلاص قال الرسول تهيلة ما يقولون هل أحاد هل متواتر هل كذا ما يفرقون هذا التفريق ثم كذلك لما نأتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ألف حديث يمكن عشرة متواتر لبجي 990 احد فلما تقول أنا ما أخذ بالعقيدة إلا المتواتر شمعناتها ما أخر من السنة ما أخر من السنة معناه العقيدة إذا تقول ما اخذ العقيدة إلا متواترا متواتر قليل جدا يعني الذين جمعوا المتواتر بعضهم قال أحد المتواتر كلها في العقيدة والفقه والسيره والتفسير كلها ما توصل سبعين حديث بينما أحاديثنا بس اللي في البخاري 2602 واثنين في مسلم 2030 وثلاثين في عند أحمد أربعين ألف وعشرين حديث على خلاف في حديث مسلم أحمد زين بقي المخلد مسده أكبر زين معناته لما تقول أنا ما أخذ في العقيدة إلا المتواثر تقول أنا ما أخذ في العقيدة من السنة أبدا هذا ما يجوز باطل والصحابة رضي الله يفرقوا بين هذا وهذا نعم أنت زين ما الفائدة إذا معرفة هذا أحد غريب أحد عزيز أحد مشهور متواتر الفائدة الفائدة التي رادها أهل العلم لمفصل هذا التفصيل أو قسم هذا التقسيم هذا عند التعارض إذا تعارض عندك نصان وما تقدر تجمع بينهما تأخذ الأكثر حنا الحين لما نقول شيء مثلا درسنا متى يبدأ الفقه عشر صح ولا لا لما يجيني واحد ممكن يقول اشتركنا بدي تسعة ونخلص إحداعش يمدينا نرجع بيوتنا ومسايدنا وكذا وكذا هذا اقتراح شو أسوي هنا أنا أقول أبى لا صراحكم صوت نأخذ برأي الأغلبية صح ولا لا اللي يبي الساعة تسعة اللي حيد ترى ممكن استشيركم طيب اللي يبي الساعة تسعة يرفعيده مثلا زين ثلاثين واحد رفعوا دينهم كم اللي يبي الساعة عشر اثنينه مثلا هني شو نسوي نأخذ برأي الأكثر صح ولا لا ليس لأنه يخدم مصلحة أكثر كذلك هنا إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض ولا يمكننا الجمع بينهما خلاص قفلت زي لأن صور الجمع كثيرة جدا لكن مو متعارضه ماكو ما مجال هنا نقول ناخذ الأكثر فهذه هي يعني فائلة معرفة هذا حديث غريب عزيز مشهور متواتر فإذا تعارض معنا حديث أحد اللي يخلنا نقول مشهور أو غريب أو عزيز ما حديث متواتر أيهما ناخذ متواتر إذا تعارض معنا غريب مع مشهور ناخذ المشهور غريب مع وهكذا فمعرفة هذه فقط عند التعارض أما إذا ما في تعارض الأصل حديث الرسول على العين والرأس صلى الله عليه وسلم وأضرب لكم مثالاً يوضح هذه الصورة كلها التطور أشهر حديث وكل الناس يحفظونه وإن كان بعض قد يخطئ فيه معنى صغيره يعني إنما الأعمال بالنيات وإنا من لكل من المعنى أول حديث صحيح البخاري أحد وأحد غريب يعني أقل أنو على الأحد غريب وعليه الدين كله قائم على هذا الحديث صح ولا لا كل الدين قائم على هذا الحديث وإذاك الإمام أحمل يقول قيام الدين على ثلاثة أحاديث حديث عمر إنما عمام بن نيات حديث عائشة من عامل عمل ليس عليه أمر نفاه ورد وحديث أن عمام بن بشير إن الحرامة بين الحرامة بينه وبينه أمره مشتبهات هذا الدين كله قائم على هذه الحديث الثلاثه وهو حديث احاد النعمان بالمياه فالقض ان قضيه ان الاحاد لا ناخذ به بالعقيده هذا كلام باطل ولا يجوز القول به المهم صحه عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا واطعنا نعم قال المرجع في فهم الكتاب والسنه والنصوص المبينه لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهج الائمه هذا الاصل أن القرآن والسنة قد يتعارض الناس في فهمهما القرآن ثابت السنة ثابتة لكن أنا أفهم القرآن أنت تفهم القرآن هذا يفهم القرآن هذا يفهم السنة فيصير الخلاف في الفهم فأي فهم نقدم فهمي ولا فهمك ولا فهم من فهم من يقدم اتفق أهل العلم، أهل السنة على أن فهم الصحابة مقدم لماذا؟ لأنهم عاشوا التنزيل عاشوا التنزيل يعرفون الايه هذه انزلت سبب شنو اذا تفسرها تفسير صح طيب ليش لانه يدري شلون انزلت او ان حضر الواقعه لان احيان وانت تتكلم ملامحك تدل على مرادك لو تقول كل تحتمل امرين زين ملامحك تدل على مرادك يعني هو يقول هاي بسوي تي ولا ما مثلا واحد يساله اسوي لو قال يسوي اسوي ويتوقع الله ويضحك سمعناه صح؟ طابي. يقول سو سو سو. هذه شنو هذه؟ تهديد. صح ولا لا؟ يعني ما نرد تسوي؟ سو. يعني سو اوريك طيب؟ فهذا ليس إذنا. ف... لكن من اللي يفهم اللي يقراها بس سو. ما يقدر يفهم هذه أو هاي. لو فهم هذه معذور، لو فهم هذه. لكن اللي حضر الحادثة. هذا صح ولذلك الإمام أحمد كمثال سأله رجل قال له عن مبيت في ميناء ليالي التشريق معروف من واجبات الحج عند الجمهور المبيت في ليلتين من ليالي التشريق طيب واحد بات ليلة وفوت ليلة فلا هو اللي فعل الواجب كله وله اللي ترك الواجب كله واضحه الصورة يعني فعل نص الواجب وترك نص الواجب فسئل الإمام أحمد قال رجل بات ليلة في منا ولم يبت الثانية عليه دم يسالون يعني عليه دم قال دم اسمعناها لم يقل دم يعني عليه دم صح ولا لا لم يقل بات ليلة ولم يبت عليه دم قال دم لكن اللي, اللي سمعه وحضر وشاف ردت فعله وحركته يقول فقال دم كأنه يستكثرها يعني هذا يقول عليه دم قال دم اشتعوه يعني ليش دم واضح الله لا هذه من اللي يفهمها اللي حاضر وشاف طريقة كلامه طيب قال دم فسأل قال فماذا علينا قال يتصدق ان لما قال دم ليس تاكيدا للدم وإنما انكارا للدم انكارا للدم مثلها قول عبد الله بن مسعود لما جاء اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نجد ان الله تبارك وتعالى يحمل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على اصبع والماء على اصبع زين قال عبد الله بن مسعود فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره لما يتيلي واحد يقول لي النبي تبسم يعني غضبا لكلام هذا اليهودي ولذا قال وما قدر الله حق قدره طيب الصحابي اللي موجود اللي هو ابن مسعود اللي كان حاضر قال تبسم تصديقا فيبين التبسم لما التبسم من مغضب ولما التبسم من يعني راضي صح لا خل الأسد إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن ان الليث يبتسم أنا ما أتكلم هذا اتكلم عن آدمي ومجدانك عند مشاعر عند حاسيس يستطيع أن يعبر بحركات وجهه عن مراده فلما ياتينا واحد مثل من مسعود رضي الله عنه ويقول فتبسم النبي تصديقا للحبر هذه من اللي يفهمها اللي حضر ولذا يقدم قول الصحابة في فهم الكتاب والسنة على قول غيرهم وذلك دائما تسمع كلام أهل العلم يقول الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين أقرب لأن معاشه الأحداث اتقى لله أقرب لفهم العربية لذلك يقدم قولهم على قول غيرهم رحمه الله تبارك وتعالى رضيه عنهم ومن هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواذد طيب سنه الخلفاء ما معنى سنه الخلفاء هل سنه الخلفاء يعني معناته دين جديد ياتي به الخلفاء الراشدون او هو فهم للدين او ان مقصود بسنه الخلفاء هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانما ما يطبقه الخلفاء من سنة النبي كل هذا وارد لكن القول الثالث هو سنة الخلفاء التي قالها النبي حتى سنة أنا التي قالها النبي مش ميز الخلفاء إذا كان نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ننتج بشيء إذن. النبي ميزهم صلى الله عليه وسلم إذن ميزهم بماذا؟ بيزهم بالفهم بالفهم بالقياس قياس الأشياء على بعضها وفهم الأمور وإذن قدم الخلفاء على غيرهم ومن هذا قول علي رضي الله عنه لما جئ بالوليد بن عقبة وقد شاهد عليه اثنان بأنه شرب الخمر عند عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لعلي أقب عليه الحد خلص ثبت عليه شرب الخمر أقب عليه الحد فقال علي لعبد الله بن جعفر قم يا عبد الله فاجلده فقام عبد الله بن جعفر يجلده عند علي وعند عثمان رضي الله عنهم أجمعين وعبد الله يجلد وعلي يعد فلما بلغ أربعين جلده قال علي حسبك ثم ماذا قال قال جلد رسول الله أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين ثم قال وكل سنة وهذا أحب إلي قول علي كل سنة طبعا سيأتي إن شاء الله في الحدود وكذا وهم الحدود بعيدة الناس لكن فيه أن بعض أهلهم ذهب إلى أن الجلد في الخمر ليس حدا وإنما هو تعزير يرجع إلى الحاكم وذالك لو كان حدا ما يجوز زيادة عليه ما يجوز زيادة على الحد فقال ذلك قالوا تعزير وإذلك عمر زاد سبوها ثمانين لأن شاف الناس تساهلت في الخمر ابن ابي رضي الله عنه قال لا خلها أربعين بس ترى عمر مو غلطان واضح ترى عمر ما هو غلطان كل سنه كل سنه ومنها تاخذ أيضا لما زاد عثمان الأذان الأول يوم الجمعه مثلا لانه راى الناس يعني ينشغلون في تجاراتهم ولا ينتبهون لصلاه الجمعه صلاه الجمعه غير الصلاه الثانيه لا الظهر يؤذن عندك ثلث ساعه ربع ساعه حسب متيقيم تروح للثالث لا لما يؤذن معناته شنو خطب خلاص يعني ما يؤذن الامام صاعد المنبر فالناس قد تلهو تلهوا بتجاراتها وتتفاجئ بالاذان فلذلك عثمان جعل الاذان الاول لتنبيه الناس قياسا على اذان الفجر الاول لتنبيه الناس النايم يقوم يتسحر ويوتر واللي قاعد يصلي يوقف صلاته عشان يتسحر ويستعد لصلاه الفجر فالشاهد من هذا أن أهل العلم أخذوا بقول عثمان رضي الله عنه وقس على هذا غيره فالقصد أن سنه الخلفاء الراشدين كذلك معتمدة إذا لأن المقصود هو فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة قال أصول الدين كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأل أحد أن بالدين النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الدين كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وهو بلغ صلى الله عليه وسلم ولذا جاءت بعدها قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دي خاص الدين كامل ما يصير احد الان يستدرك ولذا الله تبارك وتعالى يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما في شيء خلاص الدين كامل فلا يجوز لاحد أن يستدرك على الله تبارك وتعالى أو يأتي بأصول لم تذكر في السابق نعم يعني مثل قضية مثلا من يقول أول واجب على المكلف النظر منين جبت هذه ما, ما هي موجودة في أصول الدين مثل قول الشيعة مثلا الإمامة مثلا منين جبت الإمامة أصول الدين واضحة ما ذكرت فيها الإمام مثلا وهكذا فاذا اصول الدين لو كان اي شيء من اصول الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد ان يستدرك على النبي صلوات ربي وسلامه عليه خامسا التسليم لله ورسوله ظاهرا وباطنا الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امن كلهم لهم الخيره من امرهم لكن يسلمون على طول فالانسان يسلم لما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يعارض شيئا من الكتاب والسنة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا كأبدا كتاب والسنة مقدم على قول كل أحد كل أحد مهما كان هذا الأحد الكتاب والسنة مقدم لا يجعل يقول يرد الكتاب يقول لا قال فلان لا ما تعارض الكتاب الله بقال فلان ولكن نعم قد تقول أنت أنا لا أعارضه لكن أنا أعارض بفهمه هذا موضوع ثاني إذا تعارض بفهمه أما إذا تعارض القول كله هذا لا يجوز نعم السادس قال العقل الصريح موافق للنقل الصريح هذه قاعدة أن العقل لا يخالف النقل أبدا لا يمكن لا يمكن ليش المصدر واحد العقل من الله والنقل من الله النقل الكتاب والسنة من الله وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى نحن نزلنا الذكر وان له لحافظ كذلك العقل ممن من؟, من الله اذا المصدر واحد ومن هذا المصدر هو الله لله اذا لا يمكن اي تعارض فاذا وجد الانسان تعارضا بين العقل والنقل فليتهم عقله فليتهم عقله إذن هو هو عند خلل في الفهم يحتاج أحد فهمه او ان إذا كان من السنة يكون حديث ضعيف أو موضوع هو يظن في بعض الناس أول مرة في حياته يسمع حديث صحيح حديث ضعيف خلاص قال رسول الله خلاص يأخذ على أرطل كل حديث عنده صحيحه ما عمر سمع شيء اسمه حديث ضعيف حتى انه حدثني أحدهم يقول دخلت مسجدا فالشيخ قاعد حدث الناس بالمسجد فقال في يوم من الأيام جاء أسد ودخل المدينة فخاف الناس فسمع النبي بدخول الأسد فذهب إليه فأمسكه من أذنه أمسك الأسد ماذا هنا وقال إياك أن تخيف أهل المدينة فطأ طارته وخرج من المدينة بهدوء الأسد فصاحبي هذا يقول أنا ما تحملت يعني شكعت تقول أنت فقلت له يا شيخ هذا حديث موضوع يعني مكذوب يعني صراحه ايش قال للشيخ قال شيخا قال شنو تقول عن حديث الرسول موضوع انت موضوع شنو انت موضوع شنو يعني يقول له انت حديث ضعيف شنو انت حديث ضعيف يقول له انت موضوع شلون تقول حديث الرسول قاعد يالف حديث من كيسه زين يقول له انت موضوع فاحيان بعض الناس ينكر السنه بحجه انه يقول لا العقل مقدم ليش راح شيء معتمد على حديث ضعيف موضوع مثلا فهنا هو الـ الـ احنا نتكلم عن السنة الثابته سواء كانت متواتره او احد طارم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا باي حال من الاحوال ان يخالف العقل لا يمكن اما الخطا في النقل واما الخطأ في العقل أما أن النقل يخالف العقل لا يوجد لا يوجد وابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب عظيم جدا كبير جدا اسمه درء التعارض بين العقل والنقل حاليا مطلوب بتسع مجلدات درء التعارض بين العقل والنقل لا يوجد تعارض بين العقل والنقل ابن خزيمه رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه صحيح ابن خزيمه يقول ايتوني باي حديث ترون انه يعارض حديث اخر اجمع بينهما ما في تعارض بين النقل والنقل ولا بين النقل والعقل لكن احيانا يكون التعارض بالفهم أو يكون احيانا في نسخ ناسخ ومنسوخ وكذا يعني مثل واحد يجينا يقول شو تعال اشرح لي هذا الله يخليك تفضل ايش عندك قال في آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة واضح قلت له واضح يعني كم؟ أربعة أشهر وعشرة طيب اقرأ الآية لهذا والذين توفونا منكم واذارون ازواجا وصيه لاجواج متاعا الى حول غيرك خلص هنا سنه و14 شهر و10 ايام واضح طيب هذا ليس في ناسكم منسوخ هذه كانت قبل ثم نسختها هذه وان كان البعض لا يرى ان هناك نسخا بين هذه وهذه يرى هذه في العده المره وهذه في بقائها في بيت زوجها لمصلحتها يعني لا تطلعونها من بيت زوجها لما اعطوها سنه على الاقل تدبر أمورها وكذا ليس بباب العدة هذا وإن هذا بباب إعطائها فرصة حتى تجد سكنا آخر بعض الناس يعني ما تبوهم يلا بيعوا البيت نبي نستفيد من بيتنا نبي فلوسا بيك... قال لا حقها الزوجة تقعد سنة كاملة قبل ما تبيعوا البيت لما تستقر موت خلص من عدتها وعطها بعد ست 8 شهر أخرى عقب العدة إلى أن تستقر أمورها بعد ذلك طلع ماكم مشكلة لكن قبل هذا لا هذا اللي قلنا ما في نسخ وبعض اهل العلم يرى ان هذه منسوخه قض النظر لكن القض لا تعارض ايه بايه دون النظر في يمكن هذه ناسخه وهذه منسوخه هذه عامه وهذه خاصه وهكذا فالشاهد من هذا أنه لا تعارض بين عقل ونقل ولا بين نقل ونقل والله اعلم طيب ثم قال يجب الالتزام بالالفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعيه التي احدثها الناس والألفاظ المجملة المحتملة الخطأ والصواب يستفسروا عن معناها الألفاظ في العقيدة ألفاظ شرعية مثلا لا يتبعي ألفاظ بدعية يحبني أعطيكم مثالي قضيه القرآن الكريم هل هو مخلوق أو غير مخلوق مثلا الصحابة رضي الله عنهم هل في واحد منهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن مخلوق أو غير مخلوق أحد سأل ماشي الأمور خلاص مع القرآن حتى يسمع كلام الله وقالوا كلام الله وما نقل عن عكرمان يمسك المصحف يقول كلام ربي كلام ربي ويقبله أو يضع على رأسه يعني ما تطرقوا لهذا الموضوع فالألفاظ بدعيه هذه القرآن مخلوق ولمو مخلوق تعال هذه كل أشياء بدعيه خرجت بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم لما تكلم أهل البدع في مثل هذه الأمور وألزم الناس هم المعتزله ألزم الناس بما اقتنعوا به وهو أن القرآن مخلوق لقول الله تبارك الله خالق كل شيء أو قول الله تبارك وتعالى إن جعلناه القرآن عربيا قال جعلناه معنا خلقناه زين قالوا إذا القرآن مخلوق لازم كلكم تقولون القرآن مخلوق كل الناس لازم تقول القران مخلوق واقتنع المأمون بهذا الكلام أن القرآن مخلوق وأن يجب الزام الناس جميعا بأن القرآن مخلوق جاءت فتنة خلق القرآن فتنة عظيمة استمرت 18 سنة هذه الفتنة المامون خلاص اقتنع ان القرآن مخلوق يجب على كل الناس يقولوا القران مخلوق طيب ما قالوا الصحابة القرآن مخلوق ولا قالوا التابعين القرآن اسكت سك الموضوع ما رضا لكنه كان خايف من إمام أهل السنة في بغداد في ذلك الوقت يزيد بن هارون فعمل اختبار مالون الاختبار كما يقولون، فأرسل شخصا قال اذهب إلى يزيد بن هارون وقل عنده إن المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن شوف ردة فعله بناء على ردة فعله نشوف نقول الكلام هذا ولا نسكت، فهذا ذهب إلى يزيد بن هارون في يزيد هارون شيخ الإمام أحمد وشيخ بن معين وحتى أظن شيخ علي بن المديني وشيخ يعني كثير من العلماء في ذلك الوقت. فجاء هذا الى يزيد, بن هارون قال إمام فجاء إلى يزيد بن هارون قال إن أمير المؤمنين يريد أن يعلن بين الناس أن القرآن مخلوق ويلزمهم بهذا فقال له يزيد بن هارون اسألني بهذا في الدرس أمام الناس مو بيني وبينك قال طيب فلما كان في الدرس هذا رفع يده قال تفضل قال أمير المؤمنين قال أنت تكذب على أمير المؤمنين وأمير المؤمنين لا يقول بهذا الكفر فإن هذا الكلام كفر ولا يقول به أمير المؤمنين أبداً سكتك راح قال حاجة المموجة خاصاً الموضوع فسكر الموضوع لين مات يزيد بن هارون لما مات يزيد بن هارون أعلن المامون القول بخلق القرآن وقد الله مات في نفس هذه السنة سبحان الله أعلن وإجبار الناس على القول به وكل واحد يخالف هذا القول يا يسجن يا يقتل يا يعدب وفعلا ألزموا الناس بهذا القول ثم قلنا أن المأمون مات في نفس السنة التي أعلن فيها القول بخلق القرآن وجاء بعده الواثق الواثق المعتصم المعتصم التزم بهذا القول بس المعتصم زاد على المأمون يقول المأمون كان يعني على هذا أنه كان يعني في عنده حكمة عاقل عالم المأمون بعكس المعتصم فالمعتصم دفش فكان اللي ما يرضى يقتل فقتل نعيم بن حماد شيخ البخاري وقتل البويطي تلميذ الشافعي وقتل احمد بن نصر الخزاعي ونقال قتل محمد بن نوح زين اربع من العلماء قتلهم لانهم لم يقولوا بخلق القران فاضطرب الناس في عهد المعتصم حتى ان الامام احمد سجن لما رفض أن يقود بخلق قراء وعذب لمدة 28 شهر يعني سنتين واربعة شهر بالسجن وعذاب وطق كذا في السجن وكذلك بعض العلماء نحش كأبي زرعة الرازي وبي الرازي والبخاري وفربوا حتى لا يقولوا بخلق القراء وبعض أهل العلم قال لي بأنا مكره وهذا مجرم يذبح الناس وكذا ما أقدر ولا أقدر أهرب ولا كذا قال لي وتعشتبي جاء القرآن مخلوق, القرآن مخلوق. كنت بس. إلا من أكره قلبه مطوئنن بالإيمان فقال بخلقه فابتدع هذه البدعه المأمون ثم ألزم الناس بها وجاء المعتصم وألزم الناس بها والإمام أحمد لما ناقشوه في زمن الواثق لأن الواثق بعد, بعد المعتصم جاء أيضا قال بهذه البدعة والإمام أحمد لما ناقشوه قال ايتوني بكتاب أو سنة أقول به عطني قران آية حديث تقول القرآن مخلوق انا اقول به فاستمر هذا الامر في عهد الواثق حتى جاء المتوكل بعد الواثق متوكل ايضا مده سنتين من خلافته ايضا يتبنى هذا القول ثم رجع الى قول اهل السنه ومنع هذا القول بان القران مخلوق الشاهد قتلوا الناس سجنوا عذبوا شتتوا الناس عايشوهم في رعب على بدع شيء لا قاله الله لا قاله الرسول بس شيء دخل براسهم اجبر الناس به والعياذ بالله نعم قال العصمه ثابته للرسول صلى الله عليه وسلم والامه في مجموعها معصومه هذا لا بد ان نتيقن بهذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لا يخطئ ابدا في التشريع لا يمكن ابدا انه يقول شيء غلط حلال يقول عنا حرام أو حرام يقول عنا حلال أو واجب يقول عنا لا يجب أو لا يجب يقول عنا واجب مستحيل معصوم في التبليغ عن الله تبارك وتعالى و والأمة معصومة في إجماعها أي لا يمكن أن تختلف الأمة لتتفق الأمة على باطل لا يمكن مثل اللي قلنا قبل قليل أجمعت الأمة على صحة صحيح البخاري مثلا لا يمكن أن تكون اجتماع هذا باطلا أو خطأ أجمعت الأمة على أمر إذن إجماعها معصوم لا تجتمع أمتي على ضلالة وإذا اختلفوا اختلفوا الأمر واضح الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم يعني اختلفتم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تختلفون الاخر يعني الحكم بيننا اذا اختلفنا الكتاب والسنة اما اذا اجمعت الامه لا يجوز لا احد يقول لا انا ما اخذ باجماع الامه ما يجوز اجماع الامه معصوم لقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين واجماع الامه فلا يجوز لأحد أن يخالف الأمة في إجماعها نعم يقول في الأمة محدثون ملهمون كعمر والرؤية الصالحة حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمة فعمر جاء في حديث آخر لو كان الله سيبعث نبي من بعد اللي بعث عمر هذا لا يصح لكن الذي صح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم محدثون المحدث هو الملهم يعني اللي يقول شيء ويطلع صح إحنا نسميه موفق يعني رأي دائما صواب وذالك عمر يقول وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم فقال لو حجبت النساء فنزلت الحجاب فقال النبي صلى الله عليه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلق كنا يبدله أزواجا خيرا من كن فنزلت عسى ربه إن طلق كنا يبدله أزواجا خيرا منكم يسمونه موافقات عمر موافقات عمر فهذا إلهام توفيق من الله تبارك وتعالى قال والرؤية الصالحه حق يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة الإنسان يرى الرؤيا فتقع كما رآها وهذا حادث الآن وحادث قبل طبعا وسيحدث مستقبلا وهو بعض الناس يرى الرؤيا ثم تقع كما رآها هذا نوع من النبوة لأن النبوة فيها شيء من الغيب والرؤية التي تراها شيء غيبي لم يحدث بعد ولكن الله تبارك وتعالى يجعلك ترى هذا الامر مثل قصه يوسف اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجد اخر شيء قال لي يا ابت هذا تأويله رؤياي من قبل راى الرؤيا الصالحه فوقعت كما راها صلى الله عليه وسلم فالشاهد ان الرؤيا الصالحه حق نؤمن بها لكن الرؤيا ليست تشريعا والإمام أحمد لما قيل له رؤيا المؤمن قال تسره ولا تغره يعني لا تبني على الرؤيا شيئا لا تبني عليها حلال وحرام وواجب ومستحب ومكروه لا تبني عليها شيئا لكن تسره لكنها لا تغره وإذا رأى الإنسان ما يكره طبعا لا يحدث به اصلا نعم قال المراء في الدين مذموم والمجادله بالحسنه مشروعه فرق بين المراء والجدال الله تبارك وتعالى يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وجادلهم جادلهم به وجاهدهم بجهادا عظيما الجدال بالحسن مطلوب انسان يجادل وابراهيم جادل عيسى السلام النمرود وغيره جادلهم موسى جادل فرعون والنبي صلى الله عليه وسلم جادل قريشا فالجدال مشروع لكن اللي مو مشروع اللي هو العناد والخصومات والمراء ومني غلب ومني الودراع الثاني غلبته وغلبني وكذا الشافعي رحمه الله يقول ما, ما جادلت أحدا إلا سألت الله أن, أن يظهر الحق على لسانه يعني يقول مو مهم اني غلب المهم أن يظهر الحق واثنين ثاني تتبعه على لساني على لسانه مو هذا بالعكس ودي على لسانه بس المهم أن يظهر الحق هذا النقاش نقاش الناس العقلاء اللي يبي يوصل للحقيقة وليس يبي يبين حق الناس المغلوبه يذكرون أن إسحاق إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي والشافعي تناظر في أمر وهو في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ما معنى ثلاثة قروء؟ هل صارت قرء ثالث حيضات او ثلاثه اطهار من الحيضات؟ طب اللي تفرق لما تقول ثلاثه اطهار او ثلاثه حيضات يعني مجرد تحيض والحيضه الثالثه انتهت العده لما تقول ثلاثه اطهار لا لما تحيض الثالثه وتطهر من الثالثه يعني زياده كم سبع ايام او ثمان ايام شوف مده الحيض عندها كم فهذا والقرء في لغه العربي يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض فتناظر إبراهيم الحربي مع الشافعي شنو المقصود بقرء؟ هل هي الحيض أو الطهر من الحيض الشافعي كان يقول الحيض القر الحيض إبراهيم الحربي يقول لا القر هو الطهر من الحيض فصارت مناظرة بينهم تناقش يعني نقاش بينهم كل واحد يبدل من كلام العرب من القرآن من السنة وكآخر شيء ابراهيم الحربي قال حق الشافعي صراحة أنا اقتنعت برأيك خلص. القر هو الحي ما قال للشاهد قال لا أنا اقتنعت برأيك بعد <تصفيق> لا القر هو الطهر منها غيرت رايي يعني لو واحد غير الشافعي حتى لو غير رأيك يقول يسكت قل شيفت قلت لك انت ليش تعاند لا هو كان يبي الحق ما يبي يظهر أن من يغلب لكن يبي الحق كما أنت اقتنعت بقول اقتنعت بقولك فكلاهما جاء ويريد الحق فلما رأى الحق مع صاري أخذ به وهذه نادر ما تحدث فالقصد إن الإنسان لابد في الجدال وهذا يكون مريدا للحق لا قضية الظهور والغلبة وغير ذلك من الأمور الحادي عشر قال يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير فلا ترد البدعة ببدعة هذا الاصل يعني ما تشوف بدعة تروح تبدها ببدعة ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر عن الشيعة من كان يخرجون في حتى من زمان هذا السؤال هذا في يوم عاشوراء يخرجون يلطمون ويبكون ويصيحون في الشوارع يعني اللي هي المسيرات هذه غير التطبير وهذا اللي الحين لكن في الساعه كان مسيرات بكاء وعويل وكذا في يوم مقتل الحسين ففي مجموعة يقول من كثير يعني ضد الشيعة فقاموا بيوم مقتل مصعب بن الزبير لأن الشيعة ما يحبون يطلعوا يبكون ويصيحون وهذا مثل ما تبكون تب الحساشه نبت بيوم صعب زين باب الاغاظه لهم فقال ابن كثير ولا تردوا البدع ببدعه ولكن تردوا البدعة بالسنه ما يصير عليهم انه نروح احنا مثلهم عشان رد بدعتهم ببدعه ثانيه ما يجوز وانما تردوا البدعه بالسنه مثل بعض الجهال كان في الجامعه انا ما حضرت طبعا لك واحد يحدثني كان حاضر يقول قام شيعي وسب عمر يعني بالجامعة هي حرس السنة وكذا فقام هذا السنة ولي سبع علي النبي طالب وانا رأيي شت سويته قال يسب عمر قال شكت سبع علي قال هم يحبون حتى احنا نحب علي يجوز <تصفيق> فما يصير رد البدعة ببدعة وإنما ترد البدعة بالسنة فهذه المسألة مهمة جدا وهي التزام بمنهج الوحي الوحي وليس باتباع الأهواء آخر نقطة قال كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلاله لا يجد إنسان يحدث في دين الله تبارك وتعالى بل الدين ما شرع الله تبارك وتعالى ولا يحدث فيه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم نقول أبو ذر ما توفي رساله سلم إلا وقد حدثنا عن كل شيء نحتاج إليه وفي حديث ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به وما ترك شيء أن النار إلا وقد نهيتكم عن نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه عند عنده سؤال كم تاريخ اليوم هجري 18 ولا 7 هجري هجري لا لا 18 18 ما عليه اظن 18 اليوم ليه. هل عندنا سؤالنا للمكتوب تفضل شيخ الشخص المالي ها لا يسال السلام نفسه ايه هل اجمع الامه تدير العوام او العلماء لا العلماء اجماع الامه العلماء اجماع علماء الامه وليس العوام اينعم ارفع صوتك شويه المؤمنين قي إجماعهم إجماعهم إيه إيه سبيلهم ما اتفقوا عليه إيه سلام كل شيء إجماعهم في أي شيء لا الجمهور مو إجماع الجمهور الأكثر الإجماع إجماع في كتاب لابن حزم اسمه مراتب الإجماع هذا الإجماع بالمنذر أيضا الإجماع الإجماع متفق عليه ولم يخالف فيه أحد هذا الإجماع اي نعم طيب يقول ما حكم الذهب وتحريمه معروف أن الذهب حرام في الأواني وغيرها أما الأكل والشرب الذي يباع في الأسواق هل هو الذهب الحقيقي المعدن أو اسم فقط هذا موضوع ثاني إذا كان يسمون ذهب وليس بذهب مثل نحاس مثلا لون ذهبي جائز لكن إذا كان ذهب طيب يبين من سعره اذا كان ذهب او مطلي بالذهب مثل الان تنبيه هذا الفنادق وكذا انتبه لا تاكل بملاعق الفنادق خاصة فنادق الدرجه الاولى وكذا هذه الخمس نجوم غالبا يقولون ان ملاعقهم من ذهب من فضه الملاعق والسكاكين والشوك من فضه بكل بيدك ولا لا تاكل سندويتش ب فلس وايد احسن لك لا تأكل في ملعقة أو شوكة أو سكين من فضة انتبه ويقول أكثر هذه الفنادق تستخدم هذه الأواني من فضة فيحذر كل واحد قبل أن يأكل إما تأخذ ملعقتك معك جد زين؟ أو انك تأكل بيدك زين؟ لا تأكل بهذه الآنية من الذهب والفضة أبدا انتبه هنا لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى السؤال لم يذكر الواشم لا هنا مثل يعني نقل نقل ذكر الواشمات لأن يكثر عند النساء فقط و حتى الواشم الرجل لكن لو الناس يكثر عند النساء لعن الله الطالقة والحالقة والشاقة لانه يكثر عند النساء وإلى في أكثر احتام الشريعة يذكر فيها الرجال ما يذكر فيها النساء زين لكن القصد أنه ذكر الواشمات لأنه يكثر هذا عند النساء وإلا حتى الواشمين يعني ملعونون ليس فقط الواشمات والله أعلم طيب الله أعلم صلى الله عليه وسلم